من يهديه الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله نستكمل معا ان شاء الله الدرس الإسبوعي بعنوان تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب وتوقفنا عند الصفحه رقم 63 وكان اخر يوم كان يوم الجمعه يوم 5/7/2013 طيب ان شاء الله هناخد الصفحه رقم 460 64. 64 هنرفعها ان شاء الله يا بس ايه معانا والنت ما يقطع شيء والنت قطع برضو. طيب ومن يتسلل به المصاب واما يتسلل به المصاب سامعنا كده المصاب ويزول به همه وحزنه ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك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 ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قال فقل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ينبغي لمن سمعها أن يتعلمه ماشي. قال من القيم رحمه الله قال من القيم رحمه الله استواب هذا الحديث الصحيح أقسام المكروه الواردة على القلب فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل طبعا الهم يا جماعة كما تعلمون الهم ده شيء الإنسان بيخلق منه عندما يستحضر شيئا في المستقبل فالقلب يهتم بهذا الهم والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه هذا بالنسبة للحزن وإذا تذكر أحدث له حزنا فالهم يبقى داشي يتوجع له الإنسان إذا تذكر أمرا في المستقبل طب أنا يعني بأخر الشهر أنا هكمل الشهر إزاي واخدين بالكم هكمل الشهر إزاي طب المرتب هيكفي ولا مش هيكفي واخدين بالكم ده الهم طيب إلحزن يا جماعة زي ما انتفقنا إذا تذكر الإنسان شيئا مكروها من فوات محبوب أو حصول مكروه حاجة في الماضي تذكرها فده بيحدث له الألم طبعا حاجات دي بتؤثر على القلب أما الغم الغم اللي هو الفنوص ده قال إيه يكون على حصول مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم يعني واحد استألك ده الجهاز غطل مثلا في الشركة أو ما شابهه ذلك أو كمبوتر حصل للمشكلة فده هذا يسمى الغم فيغتم الإنسان ويحزن في الحال الآن فهذه المكروهات من أعظم أمراض القلوب في هذه المكروهات هي من أعظم أمراض القلوب أدوائه محمد محدش حبيش أغنيت خلاص لو سمحت وقد تنوع الناس فذي طرق أدواتها والخلاص منها وتبين الطرقهم في ذلك تباينا لا يقصيه إلا الله بل كل أحد يسعى في الخلاص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلص منه وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة كما يتداوى منها بالمعاصي على اختلافها من أكبر كبائرها إلى أصغرها وكمن يتداوى منها باللهب واللعب والغناء وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى لإزالتها وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره وأعظم أجزاء هذا الدواء التوحيد والاستغفار قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك السيروري قليل ما كان طيب بعض الناس يا جماعه بيحصل له ف للاسف الشديد بتلاقيه يستعن على خضاء الله بمعصية الله نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفي فبتجدوا يحصلوا مشكلة يعمل ايه مثلا يزمى اغني ودين بالكم بعض الناس بيفعل او ان هو يبقى ممكن يلعب ضمره او يلعب طاوله اي يعني اهم حاجة عايز عايز يلهي نفسه باي حاجه بيظن ان علاج هذا الهم هو بان هو الله سبحانه وتعالى يحاول ان هو ينسى حاجه تنسيه وخلاص بعض الناس اتفرج على الافلام او اسمع غناء طبعا والمسكين هذا لا يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذه الأشياء لا تزيد الهم إلا هم كما قال تعالى ومن أرضى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى طيب هذا الكلام خاص يعني هذا الـ الـ الـ هذه آيات خاصة بالكفار ولكن العبد المسلم أيضا إذا أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى واستعانى على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة التي يمر بها بالغناء والموسيقى وسماع الأفلام أو المصرحيات أو, أو, أو إلى آخره ما يزداد إلا ضنك وما يزداد إلا هم ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل العلاج في المعصية الله سبحانه وتعالى لم يجعل علاج الهم في معصيته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما جعل أكرر هذا الكلام مرة أخرى ما جعل علاج ما جعل في علاج الداء فيما حرم الله سبحانه وتعالى طيب فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده فالإنسان ما يجيش بقى يعمل فهف بقى ويفهم ويقول لك أنت عندك مشكلة يا عم طب اسمها أغنيا يا عم طب بلاش هنقعد نفرفش مع بعض بعض الناس ولا حوله ولا قوة إلا بالله حل مشكلته بيرى أن حل المشكلة لما, لما حد يضيقه وحد يرفه وحد يزعله يقعد يهرّج ويقعد ينكّد يقول كلام مالوش لازمة كلام لغو مثلا بعض الناس بيظن ولا حاول وقاتل بالله ان ده حل لهذه المشكلة ولكن المسكين قد يعني طبعا اذا النفس شغلت بالمعصية فالمعصية بتجيب معصية واهدين بالكم كذلك برضو أن الطاعة بيجيب الطاعة والذين اهتدوا جادناهم هدى والذين اهتدوا جادهم هدى وآتاهم تقواهم فالإنسان لما بيتق الله سبحانه وتعالى ربنا بيفتح عليه أبواب عديدة من الطاعة أما إذا استعانى على قضاء الله بمعصية الله سبحانه وتعالى فالمعصية بتجر معصية بتجر معصية وده أمر مشاهد ومعروف في كل من سلك من طرق المعاصر معروف. طيب فعشان كده بنقول احذر الأخي الكريم أن أنت تستانى على قضاء الله بمعصية الله سبحانه وتعالى طيب إيه الحل حل انت عندك مشكلة فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فعشان كده بنقول أن ما أحد عنده مشكلة يهرع لطلب العلم يهرع لرسل التوحيد يهرع إلى الاستغفار لأن هذه الأشياء بتصبر الإنسان بتصبر الإنسان فالتوحيد فالتوحيد يدخل العبد على الله طبعا الانسان لما يدرس, يدرس التوحيد ويعرف ان في توحيد ربوبيه ولهيه واسماء وصفات ويعلم ان وتماعا في اسماء الله سبحانه وتعالى ويتماعن في اسماء الله سبحانه وتعالى ويدرس هذه الاسماء دراسه مستفيضه هياجد لما يستشعر باسم الله الرحيم واسم الله الرزاق سبحان الله إذا تمعل في هذه الأسماء ودرس هذه الأسماء هل يعلم تماما فإن مع العسل يسرة إن مع العسل يسرة ربنا سبحانه وتعالى يرزق وربنا سبحانه وتعالى سيرحم وربنا سبحانه وتعالى ينطقن الجبار مثلا إذا يعني سبحان الله إذا ظلمك أحد فعلم يا أخي لا لا تشيلش هم ربنا سبحانه وتعالى هيسبب الأسباب هيجيب لك حقك من فلان ده ممكن إذا ما كنت يشوف تحصله إيه ولكن سق تماما إن ربنا سبحانه وتعالى هينتقم فالله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالمين ولكن قد يتأخر هذا الانتقام ولكن ثق تماما الله, الله سبحانه وتعالى سنتقم ممن ظالمك وهو من سعى في مثلا طردك من العمل أو سعى في أن أنت منخدش مثلا مميز أو سعى بأي مسعى أنه يؤذيك بدنيا أو ماديا أو حتى نفسيا خلاص؟ حد ما بيشغل انت يا جماعه طب اشرا لو العاب طب محمد فالتوحيد يدخل العبد على الله كما قلنا أن الإنسان لما بيدرس توحيد الأسماء والصفات والربو وبиты وهي الله معنون فبيستشعر أن الله سبحانه وتعالى رحيم ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى رزاق ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى جبار فلما بيدرس الحاجات دي ويدرسها زي مدرسة بالظبط أو زي الكلية طلب العلمي احنا نحول طلب العلم إلى شيء يستذكر ونحط المادة العلمية على التكست أو على الصبورة بحيث, ايه؟ بحيث أن الكلام ده تحفظه زي اسمك وتحفظه زي أي مادة علمية أنت بتاخدها في الكلية أو في المدرسة أو في المعهد أو في دراست العليا لأن دي أهم من أي مادة علمية تانية لأن هذا العلم الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى واخدين بالكم فعشان كده بنقول إن طلب العلم هذا طلب العلم بيجعل إنسان بيجعل إنسان متصر بالله سبحانه وتعالى بيجعل إنسان متصر بالله سبحانه وتعالى وين ما الفرق والتوبه يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول اليه فاذا وصل القلب اليه زال همه وغمه وحزنه إذا قطع عنه حضرته الهموم والأحزان والغموم فالإنسان يا جماعة بنقول نقول ادرس علم التوحيد وتدارس أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاستغفر من الذنوب التي فعلتها فهذه الذنوب قد أدت إلى حلوس البلاء كما نعلم فيستغفر إنسان منها حتى يرفع لسبحانه وتعالى عنه البلاء وما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فلذلك صر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالربوبيه والعبوديه حقا ومن اياته ثم اتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملكه وتحت تصرفه يكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء كما يقاد من أمسك بيده شديد القوى لا يستطيع الدل القيادة له ثم اتبع ذلك بإقرار له بنفاذ حكمه فيه وجران وجريانه عليه شاء أم أبى وإذا حكم فيه بحكم لم يستطع غيره برده أبدا وهذا اعتراف لربه بكمال قدرة عليه واعتراف من نفسه بغية العجز والضعف ثم أدبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وكل قضية ينفذها فيه هذا الحاكم فهي عدل محط منه لا جور فيها ولا ظلم وجه من الوجوب وقال ماض في حكمك وعد في قضاك ومن لم يثلت صدره بهذا ويكون له كالعلم الضروري لم يعرف ربه وكماله ونفسه وعيبه ولا عد في حكمه بل هو ظلوم جهول فنفوذ حكمه في عباده بملكه وعدله فيهم بحمده هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نذر هذا قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه هود عليه السلام أنه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم نقول الثاني جماعة الجزيادين طبعا الحديث أو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه اللهم إني عبدك بس يا جماعة لو في حق لو تقدروا مش عارفين ما بعد ده على فكره يا احتمال يكون ال على فكره السيرفر ده فيه مشكله ليه لان يعني انا عندي اصلا النت ضعيف يعني انا عندي النت تي اي داتا فسرعه 512 فممكن فيها مشكله لكن في في مثلا على الكام أو او على البايلوكس مفيش الكلام ده صح لأن البرامج الثانية انا واحد ما بيواجهش منها انا افاتح مثلا الكنفروج او فاتح البيولوكس مفيش اي مشكلة واهدين بالكم فممكن مع ضعف النت عندنا اصلا مع ان السيرفر في مشكلة يعني فبنطل بسرعة عادة. ولكنكم تصمدون والحمد لله <تصفيق> الله مستعال طبعا هو ايه مش كابل نشوف له حل يعني ونخدين بالكم طيب نكمل ان شاء الله <تصفيق> هو خلاص الله طيب ف لا لا لا اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكم طبعا هنا الواحد بيعترف بيعترف بان هو عبد رقم واحد في الحديث لاحظ بها طبعا العلماء, العلماء يحاولوا يفصصوا الحديث واخذين بالكم فسبحان الله يقول لك اللهم إني عبدك إذن أنت تعترف بالعبودية لللي سبحانه وتعالى وكما تعلمون, وكما تعلمون أن العبد إذا استشعر أنه عبد فلابد وأن يعتقدك ان الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء كما يتصرف المالك بعبده كما يتصرف الملك بايه بعبده يا جماعه مش عارف ادي كده مش عارف ايه الموضوع ده كل شويه مرة اخرج ايه الموضوع عايز فاهم ايه الموضوع ده حاجه اجيبها قوي كوشو اما ادخل واخرج ادخل واخرج ايه الموضوع ده انا انا بستغرب اصل البرامج الثانيه شغاله واخدين بالكم حاجه عجيبه قوي طيب ماشي, ماشي. ممتاز جدا ممتاز جدا جدا طيب اللهم مستعان ويارب بس يا جماعة لو حد يحط الصفحة اللي احنا شغالين فيها ماشي حد بس يحط الصفحة اللي احنا شغالين فيها بقى لان كل ما ورفع حاجة بيقوموا انطردنا اللهم مستعان ماشي خير هو الكتاب كان بدي اف ملف بدي اف بس أنا حاولت الصور عشان أرفعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الحمد لله نمسك بها جماعة الحديث اللهم إني عبدك يبا إذن أنت تعترف بأنك عبد أنت تعترف بأنك عبد خلاص وطبعا إذا استشعر العبد أنه عبد فمعنى ذلك لابد أن يعتقده أن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء كما يتصرف المالك بعبده فأخذين بالكم فطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لك اعمل كذا افعل كذا حاضر لا تفعل كذا حاضر أخذين بالكم يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى كما يستسلم العبد لمالكه طيب وابن عبدك برضو أبوك برضو عبد فأنت ابن هذا العبد وأبن أمتك أيضا أنت تعترف بأن الأم برضو هي أمة الله سبحانه وتعالى طيب وأنت ابن هذه الأمة ناصيتي بيدك فتخيل ناصيتي بيدك طبعا لأن وجد العلماء أن هذه الناصية اللي هي مقدمة الرأس في المخ يعني اللي هي بسمها الأورة اللي هو الخلف الأورة في المخ يعني دي المسؤولة عن المسؤولة عن سلوك الإنسان طبعا علماء العجاز العلم تكلموا في هذا الموضوع أو الفص الأمامي في المخة والمسؤول عن سلوكيات الإنسان فإذا استؤسل جزء من هذا الفص الأمامي تجد الإنسان غاية في الطاعة الطاعة العميان ناصيتي بيدك ماض في حكمك فبالمناسبة ان أعتى العتاه هتجد ان هذه المنطقة كما يقولون يعني يعني منطقه نشطه جدا فإذا أزيل هذا الفص الامامي تجد ان هو يعني كعبد المطير دي بالكم طبعا في بعض المجرمين يعذبوا فيه ما يعذبوش فيه يستحملوا يضربوه يهزقوه يكهربوه مش عارف ما فيش الكلام ده كل الكلام ده مش فرق معهم فيه سبحان الله يعني بعض الناس له قدرة على تحمل الألم وفيه ناس تانية ما تدرش تحمل الألم أبدا طيب ناصيتي بيدك ماض في حكمك ما حكمه الله سبحانه وتعالى فهو ماض عذ في قضاءك فالله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا وقضاءه عد وحكمه ماض فيك شئت أم أبيت أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك طبعا فأنت بتسأل باسم الله الأعظم قيل إن اسم الله الأعظم الحي القيوم وقيل أنه هو الله وقيل أنه هو الله طيب. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وقلنا يا جماعة الإنسان منه يحتاج, يحتاج شيء في منتهى الأهمية أنه يفهم القرآن يا جماعة من معنى ما يكتب واحد؟ من معنى ما يكتب واحد؟ طيب الحمد لله كسوك كدك كويس طيب الدرس اللي بعد كده امت عشان بس اعم حساب قد دي ما شاء الله كويس يعني عشان ايه الهرب المطب ده اللي احنا وانا فيه موضوع اللي ايه اعمل اهرب دي طيب ماشي يعني على الساعة عشرة. طيب فالانسان منا طب ازاي القرآن هيطرابع قلبك أصلا وانت مش فان في حاجة واخدين بالكم يعني بعض الناس بينفر من القرآن لماذا؟ لأنه مش فان في حاجة فبنقول يا أخي عشان يبقى في بينك وبين القرآن مسار فاقرأ القرآن ومعاك يا إما تفسير الزبدة يا إما المؤسر يا إما أيسر يعني كل هذه الأشياء من السهل جدا ان أنت تتابع هذا القرآن تتابع معاني القرآن زبدة التفسير نكتبهم الزبدة يئمة الميسر ماشي الميسر يئمة <تصفيق> يئمة تفسير أيسر التفسير كل هذه تفسير والعبد لله ربنا سبحانه وتعالى من يوم 4-6 2013. ربنا هداني ان انا اعمل ملخص في التفسير فبجيب الزبده فبجيب الزبده وبجيب كمان صحيح تفسير ابن كثير واحط المختصر بختصر صحيح تفسير ابن كثير جوه الزبده واحنا رفعناه والحمد لله هذا الموضوع على الفيسبوك ولو في معنى مش غامض فبنجيب من تفسير من تفسير آخر فالحمد لله ربنا أكرمنا بتفسير عبارة عن تفسير السعدي مع مختصر صحيح تفسير من كثير مع أسباب النسول للشيخ مغل بنهادي الواديعي أيضا العجاز العلمي كل دي إن شاء الله ملخص ولو في معنى غامض بنلجأ إلى تفسير المؤسر أو تفسير أيسر التفسير وإحنا الحمد لله رفعنا ده عن ند يعني الجزء ال 26 تم, تم المراجعة والحمد لله وصلت الوقت الحمد لله لحد الجزء الثلاثين لكن الجزء 26 تم مراجعته والحمد لله وتم رفعه على الانترنت ده عشان نفهم معنى القرآن ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه طيب فا انت بتعترف انت بتعترف بانك عبد انت لله سبحانه وتعالى وانت في قبضه الله سبحانه وتعالى فانت بتعترف بهذا بهذه الامور